يا من له العز ولجالوله يا من له الملك ولجلاله يا من له القدره ولكماله يا من هو الكبير المتعال يا من هو شديد ظلمي حالي ألمي حالي يا من هو شديد العقابي العقابي يا من هو سريع الحسابي الحسابي يا من هو عند حسن سوى يا من هو عنده ام الكتاب أم الكتاب يا من هو ينشي السحاب الثقال يا من هو ينشي السحاب الثقال يا من هو ينشي السحاب الثقال, الثقال سبحانك لا الامان الامان خلصنا من النار